أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم و إلى لوح إن دنو ل دا من قذامن، <تصفيق> ان دو لی من, من قد آمن فلا من ما كان يفعلون لي نصنع الفودس نصنع فيك بدي تو <تصفيق> is با اعیدنی که كما طارون <عربي صحيح> <عربي صحيح> <تصفيق> فَلَا تَأْتَى إِذْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ فَلَا تَأْتَى إِذْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ علون وصل الفلك فرق، وصل نعیل فرق با عيوننا و بالذين و اوعیه فلا تبتئت بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعين نعي <تصفيق> الفت <تصفيق> <تصفيق> ما این <تصفيق> ويصنع الفلك ويصنع الفلك وكلما مرض عليهم ملع من, من قومهم سخروا قال إن مننا فإلا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من ياتيه فَسَفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَآتِيهِ عَذَابٌ يُخْذِيهِ وَيَحِرْدُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُكِيمٌ حتى بارد فمنو حتى قلنا <تصفيق> نحن و من <تصفيق> وَا أَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ Man, man, man, man, At the... قول وما نأمن؟ قلنا حمل في ذم من كل ذوجين كذين وأهلك إلا من سبق. وَمَنَا مَنَا وَمَنَا Come on. بسم الله في جبال نوح نبناه وكان في محزلي أبن يركم معنا ولا مع الكافرين قال سآوي إلى جبل قال कोण ونادى نوح ابنه ونادى نوح ابنه وهي تجري بهم في موج كالجفا الله. الله. يا ابن يركب معنا يا ابن مَكَنَا مِنَ الْمُضْرَرِ وَقِيلَ يا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 <تصفيق> أي السماء، أقولي وغيض الماء، وقضي لم، وقضي لم، واستوت. واستوت على الجودي وقيل بعداً للقوم الظالمين ونادى ونادي نوح فَقَالَ فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وقدك الحق وآخر أحكم الْحَاكِمِينَ وَنَذَنُوحُ عَبْدَهُ هَنكَ وَنَبَأُ نُوحٍ عَرَمَ بُو وَنَجْدُ نُوحٍ قال يا نوح إنه ليس من أهلك إن عمل غير صالح فلا تسأل ما ليس لك فيه إني أعوذ أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ أن أسألك ما لي. جَلِّ ذِهِ عِيْني كَمَا النَّبِي وَإِنَّ اللَّهَ I و اونم نوحينا إليك ما كنت تعلم